بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شرنا خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حساد